اقتراه وأعانه عليه واعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلموا وزورا وقالوا اساطير الاولين اكتبها فهي تملى عليه بكره واصيلا قل أزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفور إنه كان غفور رحيما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 إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا, فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي ان شاء اجعل لك خيرا من ذلك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 ضل السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك أن نتخذ من دونك من أولياء.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 وَكَفَأَبِي رَبِّكَ هَادِيًّا وَنَصِيرًا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلا نُزِلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً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 وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعاذا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا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 وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَٰهًا أَوْ زُوًا أَهَٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا إِن كَادَ لَيُضِلُّنا عَن آلِهَتِنَا لَوْلَا أَن صبرنا عَلَيْهَا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 ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفوراً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 الرحمن فاسأله خبيرا وإذا قيل له مسجد للرحمن قالوا ومرحمان قالو ومرحمان لما تأمرنا وزادهم نفورا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 وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما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 صالحا فاولائك فاولائك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب إلى الله متابا